في يوم الثلاثاء الثامن عشر التاسع ث ا ا م ن عشر ل عشر من جماده ا ل آ خ ر ة بالعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة والالف من ا ل ع ش ر ي وصلنا إ ل ى ا ل ف ق ر ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ش ف ا ع ة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 ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ش ف ا ع ة ب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهذا يدخل في ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر وكما قال ا ل إ م ا م الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه اثبات و ا ل ش ف ا ع ة قال ف إ ن بحمد الله ممن من من, من, من, من, من, من, من عليهم ب م ج ا ن ب ة المبتدعه أ و المبتدعه من ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل م ر ج ئ ة فلا نقول بتخليد فصاق المسلمين في النار كما قالته ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل خ و ا ر ش ورد أ ح ا د ي ث الرجاء ولا نقول ب س ل ا م ة المسلم المصر على الكبائر كالقتل والظلم وقطع الطريق والزنا والربا او غير ذلك كما قالته م ر ج ئ ة وربت أ ح ا د ي ث الوعيد بل نؤمن, بل نؤمن ان الله تعالى يخرج من النار من, من في قلبه أ د ن ى وزن غ ر ة ل ل إ م ا م برحمته وكرمه و ش ف ا ع ة نبيه وغير ذلك فشفاعته ل أ ه ل الكبائر من امته وشفعته ن ا ئ ل ة من مات يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فمن رد شفاعته ورد أ ح ا د ي ث ه ا جهلا منه هو ضال جاهل قد ظن أ ن ه ا أ خ ب ا ر احاد وليس ا ل أ م ر كذلك بل هي من المتواتر القطري م ع م ى في ا ل ق ر آ ن من ذلك وقد جاءت آ ي ا ت الكتاب تثبت ا ل ش ف ا ع ة و إ ن كان في ب ا د الراي يعارضها في الظاهر بعض ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى التي فيها نفي ا ل ش ف ا ع ة ولكن السبيل إ ل ى ا ل ج م ع ب ي ن هذه الايات هو أ ن نقول إ ن ا ل ش ف ا ع ة ث ا ب ت ة ولكن بشروط الشرط ا ل أ و ل أ ن ا ل ش ف ا ع ة تكون ب إ ذ ن الله لقوله تعالى من ذا الذي ي ش ف ى عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه نعم كذلك في س و ر ة النجم في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وكذلك قال سبحانه في س و ر ة سبع و ن مثقال غ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع ا ل ش ف ا ع ة عنده م إ ل ا لمن أ ذ ن ن ا فهذه ا ل آ ي ا ت تثبت ا ل ش ف ا ع ة ولكن باذن الله فلا ي ن ل ق عبد لا رسول ولا نبي ولا مؤمن أ ن يشفع في أ ح د إ ل ا إ ذ اذا أ ن ل ل ل ه إ اذن إ ا أ ذ الله له القيد ش ر ط الثاني ا ل أو الثاني في ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ث ب ت ة أ ن تكون لمن يرضى الله عنه والله سبحانه لا يرضى إ ل ا عن المسلمين الموحدين المؤمنين ف ا ل ش ف ا ع ة لا تكون إ ل ا لمن مات على ا ل إ س ل ا م والتوحيد لا تكون المشرك لا تكون في مشرك أ و في ك ا ف ر كما قال سبحانه ن ا للظالمين ا من حميم ولا شفيعا يطاع <تصفيق> الظالمون هنا على ما ر ج ح و اهل العلم هم المشركون أ و الكافرون كما ذكر هذا البيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن وذكر هذا غيره و... <تصفيق> نعم وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون َ إ الا لمن ا ر َ ض ى لمن ي ر ت ض ى والشرط الثالث القيد الثالث ق د ر ة الشافع على ا ل ش ف ا ع ة قدرة الشفاعة الشافع على ا ل ش ف ا ع ة ا لقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الشفاعه, الشفاعة, الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون وعلم من هذه ا ل آ ي ة أ ن ا ل أ م و ا ت لا ي ن ل ك و ن ا ل ش ف ا ع ة في الدنيا طبعا و أ ن ا ل ش ف ا ع ة في ا ل آ خ ر ة لا تكون إ ل ا لمن شاهد بالحق وهم المرسلون و ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة والمؤمنون <تصفيق> والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعون عنكم <تصفيق> ولو سمعوا ما استجابوا لكم <تصفيق> ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ف ه ذ ه ا ل آ ي ة نفت سماع ا ل أ م و ا ت للدعاء أ وقال لمن يطلبون منهم الشفاعة منهم و سبحانه انهم لا يملكون مرقق م ي ر و أ ن ه م لا يسمعون الدعاء فبالتالي لا يستطيعون أ ن يشفعوا في أ ح د لا في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ان كان هؤلاء الأموات من الصالحين من المؤمنين أ و من ا ل أ ن ب ي ا ء أ و المرسلين ف ا ل ش ف ا ع ة لهم ث ا ب ت ة ولكن في ا ل آ خ ر ة و أ م ا في الدنيا هم في البرزخ يعني في القبر فلا يملكون أ ن يشفعوا في أ ح د يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قبره او في ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة نحن نؤمن أ ن ه صلى الله عليه وسلم يحيا ح ي ا ة برزخيه لا نعلم،, لا نعلم كلها وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى إ ن ك ميت وانهم ميتون فالموت معناه الانتقال من ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ى ح ي ا ة اخرى هي ح ي ا ة البرزخ سواء ب ا ل ن س ب ة للمؤمن أ و ب ا ل ن س ب ة للكافر فالموت يعني انتهاء الدنيا فقط لكن المرء لا يفنى الفناء الذي يجعله لا يشعر لا بعذاب ولا بنعيم و إ ل ا بهذا نحن دون أ ن نشعر ك أ ن ن ا ننكر نعيم القبر وعذاب القبر ولكن العبد إ ذ ا مات انقطع عن الدنيا ثم انتقل إ ل ى ح ي ا ة أ خ ر ى وكما قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فالرسول عليه واله ص ل ا ة والسلام يحيا حياه ب ر ز خ ي ة لن اعلمها ولكن لا يعني أ ن ه يسمع الدعاء في الدنيا ا ل أ خ ب ا ر أ ت ت ب إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة في ا ل آ خ ر ة فقط بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين وقد عد ا ل إ م ا م الذهبي ر ح م ة الله عليه في كتاب إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة عد عد س ب ع ة أ ن و ا ع من الشفاعه وبنحوه قال ابن ابي العز في شرحه على عقيده ا ل ط ح ا و ي وقال بهذا بعض أ ه ل العلم ا ل آ خ ر ي ن نحو ص د ي ق حسن خال في كتابه الانتقاد ا ل ر ز ي ح في شرح الاعتقاد الصحيح <تصفيق> وهناك من جعل أ ن و ا ع الشفاعه ث ل ا ث ة فقط بناء على أ ن ه أ د خ ل بعض ا ل أ ن و ا ع في نوع واحد فعد مثلا حوالي ما يقرب من ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة من ا ل أ ن و ا ع ك أ ن ه م نوع واحد وفيما يتعلق بشفاعته صلى الله عليه وسلم في أ ص ح ا ب الكبائر وفيمن يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب وفي إ د خ ا ل المؤمنين الجنة, وإدخال أهل الجنة, الجنه فعدوا هذه ا ل أ ن و ا ع كانها هي نوع واحد فيعني نقول أ و ل انواع هذه ا ل ش ف ا ع ة والتي اتفق عليها أهل السنة بل اتفق عليها اغلب ل س اهل ا ل ق ب ل ة ولم يخالف فيها إ ل ا ا ل م ع ت ز ل ة والخوارج هي ا ل ش ف ا ع ة ا ل غ ظ م ة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يفصل في ان ل ل ه في أ يفصل الله سبحانه بين العباد والنوع الثاني ا ل ش ف ا ع الشفاعة هذه اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم اختص من شفاعه اخرى سوف ياتي ذكرها ذ و النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أ ن يدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة هو أ و ل من تفتح له ابواب ا ل ج ن ة و النوع الثالث ن و ع ا ل شفاعته في أ ق و ا م قد استوجبوا النار من الموحدين أن ل الا ي د خ ه أن لا يدخلوها ابتداء و ا ل ن و ع الرابع شفاعته في أ ه ل ك ب ا ئ ر من امته ممن استوجبوا النار ودخلوها بقدر ذنوبهم فيشفع فيهم أ ن يخرجوا من النار و أ ن يدخلوا ا ل ج ن ة النوى الخامس شفاعته في قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم في أ ن ترجح الحسنات على السيئات فيدخلون ا ل ج ن ة النوع السادس شفاعته في رفع الدرجات ل أ ق و ا م من أ م ت ه في ا ل ج ن ة فقد استحقوا د ر ج ة دنيا فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فترفع درجاتهم في ا ل ج ن ة النوع السابع ا ل أ خ ي ر فيما ذكره الذهبي شفاعته في عمه أ ب ي طالب يعني ان يخفف عنه العذاب في النار والمعتزلة لم من هذه الشفاعات تثبت هذه السادسة وهي الشفاعة في رفع درجات بعض م ؤ م ن ي ن فالمعتزله أ ث ب ت ت ا ل ش ف ا ع ة فقط في رفع الدرجات و أ ن ك ر و ا أ و ت أ و ل و ا ب ق ي ة ا ل أ ن و ا ع لم ي ث ب ت و ا سوف ياتي ن شاء الله أنا الان نتكلم عن ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المؤمنون لهم ش ف ا ع ة والملائكه لها شفاعه ب ق ي ة و ا ل أ ن ب ي ا ء لهم ا ل س ل م فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اختص ب ا ل ش ف ا ع ة العظمى عن ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء وكذلك ا ل ش ف ا ع ة في رفع الدرجات قد اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك شفاعته في عميها ب ي طالب يعني في من استوجب النار من المشركين هو أ ب و طالب و أ ي ض ا هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل ش ف ا ع ة في أ ص ح ا ب الكبائر من الموحدين ف إ ن ه ا ع ا م ة ل ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وكذلك ل ل م ل ا ئ ك ة وللمؤمنين وهي الدعوه ا ل م س ت ج ا ب ة التي ا ج ل ه ا الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كما أ خ ر ج ه ز ا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات من صحيحه تحت باب لكل نبي د ع و ة م س ت ج ا ب ة الدعوة أو التي لكل ن ب ي ن دعا مستجابه وكذلك اخرجه الامام مسلم في صحيحه وقيل ان هذا الحديث قد علقه البخاري عن المعتمر ا بن سليمان ع ن المعتمر بن سليمان بن ط ر خ ا ن عن أ ب ي ه أ ن ه سمع أ ن س ا رضي الله عنه ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي د ع و ة د ع و ة م س ت ج ا ب ة ولقد ا خ ت ب أ ت دعوتي شفاعه ل أ م ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا الحديث أ ي ض اخرجه أ مسلم وقال الحافظ ا ل م حجر في تغليق التعليق إ ن في ر و ا ي ة ابن عساكر من ب خ ا ر ي وذكر أ ي ض ا في الفتح أ ن ه في ر و ا ي ة ا ل أ ص ي ل ي ه قال البخاري قال لي خليفه سمعت المعتمر ا بن سليمان فعلى هذا يكون موصولا ل أ ن خ ل ي ف ة و خ ل ي ف ة ا بن خياط من شيوخ البخاري, قد صرح البخاري بقوله قال د صرح ب ب خ ا ر ي ق و لي ه قال ل خ ل ي ف ة ا بن خياط على خلاف في معنى أ و لماذا ع د ل عن قوله حدثنا أ و أ خ ب ر ن ا إ ل ى قوله قال لي الشاهد يعني أ ن الحديث صحيح قد أ خ ر ج ه مسلم موصولا ب إ س ن ا د صحيح وفيه أ ن ا ل ش ف ا ع ة هي ا ل د ع و ة ا ل م س ت ج ا ب ة التي أ ج ا ب ه ا الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه الشفاعة كما جاء <تصفيق> في حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده من طريق أحمد بن سلم بن طريق عن ع ابي ص م ا ن أ ب النجود عن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي ه أبي م و ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ت ا ن ي آ ت من ربي فخيرني بين أ ن يدخل نصف أ م ت ي ا ل ج ن ة وبين ا ل ش ف ا ع ة ف ا خ ت ر ت ا ل ش ف ا ع ة فقال معاذ ج ع ل ن ا من أ ه ل شفاعتك يا رسول الله <تصفيق> فقال هي لك ولكل من مات لا يشرك بالله شيئا وهذا إ س ن ا د حسن و أ ي ض ا الشفاعه ي المقام المحمود <تصفيق> الذي قال فيه سبحانه وتعالى وعسى أ ن يبعثك ربك مقاما محمودا كما قال هذا ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله في صحيحه وتفرد به حيث قال ابن عمر يصير الناس يوم ا ل ق ي ا م ة جثا فيقولون أو في نعم فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فيقولون اشفع لنا إ ل ى ربك بعضهم إ ل ى بعض حتى ينتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون ل غ ي ر ي ن من ا ل أ ن ب ي ا ء يا فلان اشفع لنا إ ل ى ربك حتى ينتهوا اليه صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال ابو عمر فهذا المقام المحمود فذلك اليوم الذي يبعثه الله المقام المحمود ف... واخرج البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب ا ل أ ن ب ي ا ء تحت باب ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه وكذلك أ ي ض ا في كتاب التوحيد تحت باب ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا و أ ي ض ا الامام مسلم في كتاب ا ل إ م ا م في باب أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة المنزل و أ خ ر ج و ايضا أ الترمذي والنسائي وابن ماجه كله من طريق أ ب ي حيال التيميه عن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن أن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي بلحم فرجع إ ل ي ه ا ل ز ر ا ع وكان يعجبه فنهس منه نهسه ثم قال أ ن ا سيد الناس يوم ا ل ق ي ا م ة هل تدرون مما ذاك يبعث ح ص ل الله أو ي الله ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن في صعيد واحد فيسمعهم ا ل د ا ع ي ة وينفذهم البصر وتبنو الشمس حتى ينزل بالناس من الهم او من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعضهم لبعض ائتوا نوحا <تصفيق> فليشفع لكم عند ربكم ف ي أ فيأتونا... ت و ن نوح ا ً عليه السلام فيقولون لهم استغفر الله فيقولون, فيقولون ائتوا آ د م فليشفع لكم عند ربكم ف ي أ ت و ن آ د م عليه السلام فيقولون أ ن ت أ ب و البشر وخلقك الله بيده و أ م ر ا ل م ل ا ئ ك ة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك أ ل ا ترى إ ل ى ما نحن فيه أ ل ا ترى إ ل ى ما قد بلغنا فيجيب آ د م عليه السلام إ ن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله و إ ن ه نهاني عن ا ل ش ج ر ة فعصيته اذهبوا إ ل ى غيري نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى نوح عليه السلام ف ي أ ت و ن نوح ن عليه السلام ويقولون انت اول الرسل أول الرسل الى ر س ل ل إ اهل الارض وسناك الله عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله مِثْلَهُ ولن يغضب بعده مثله مِثْلَهُ وانه كانت لي دعوه دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ت و ن إ ل ى إ ب ر ا ه ي م يقولون له أ ن ت خليل الله اشفع لنا عند ربك أ ل ا ترى إ ل ى ما نحن فيه أ ل ا ترى ما قد بلغنا فيقول إ ن ربي ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله و إ ن ي كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيره اذهبوا إ ل ى موسى عليه السلام ف ي أ ت و ن الى موسى فيقولون له أ ن ت كليم الله ولقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه اشفع لنا عند ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فقال أ ي ض ا ً ان رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لو إ ن ي قتلت نفسا ً لم اومر بقتلها اذهبوا إ ل ى غ ي ر ه اذهبوا إ ل ى عيسى عليه السلام وفيذهبون الى عيسى فيقولون لو انت روح الله و ك ر ي م ت ه التي القاها الى مريم اشفع لنا عند ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول ان رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغتب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ف ي أ ت و ن إ ل ى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون له أ ن ت خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء ولقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر اشفع لنا عند ربك أ ل ا ترى إ ل ى ما نحن فيه أ ل ا ترى ما قد بلغنا فيقول صلى الله عليه وسلم فانطلق ف أ س ت أ ذ ن على ربي فيؤذن به ف أ خ ر ساجدا تحت العرش فأخروا فيفتح الله علي أ و ف ي ن ه م ن ي الله من المحامد ومن خ س ن الثناء عليه ما لم يفتحه على أ ح د قبلي فيقال لي يا محمد ارفع ر أ س ك واشفع تشفع وسل َْ ت ع ط َ ف َ أ َ ق ُ و ل ُ يا َ ربي َُِّ م َ ت ِ ي أ ُ م َ ت ِ ي فيقول لي أ َ د ْ خ ِ ل ْ أ ُ م َ ت ِ ك َ من َْ لا َ حساب َِ عليهم ََِْْ من َِ الباب َِْ ا ل ْ أ َ ي ْ م َ ن ِ من ِْ أ َ ب ْ و َ ا ب ِ ا ل ْ ج َ ن ِ فهذا الحديث فيه إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة العظمى وكذلك فيه إ ث ب ا ت دخول من لا حساب عليهم من هذه الامه من الباب ا ل أ ي م ن من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ي ض ا جاء هذا الحديث بنحوه من حديث آ ن س رضي الله عنه اخرجه البخاري رحمه الله تعالى وكذلك ا ل إ م ا م مسلم من طريق ن ع ب ا بن هلال العنزي أنه قال اجتمعنا ل ا مع ناس من اهل ا ل ب ص ر ة وكان معنا ثابت رحمه الله فقلنا نذهب إ ل ى أ ن س رضي الله عنه يحدثنا بحديث ا ل ش ف ا ع ة فداعوا إ ل ى أ ن س وكان في قصره ي ص ل ي الضحى <تصفيق> فيقال له ثابت أ ت ي ن ا ك لتحدثنا بحديث ا ل ش ف ا ع ة <تصفيق> فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> يقول إ ذ ا كان يوم القيامه ناجى الناس أ و ما جاء المؤمنون بعضهم في بعض ف ي أ ت و ن إ ل ى نوح عليه السلام يقولون لو اشفع لنا عند ربك فيقول لست لها اذهبوا إ ل ى آ د م عليه السلام فيقول لست لها اذهبوا الى نوح الانبياء الذين الذين هم اولي العزم والروس الذين ذكروا في حديث أ ب و هريره باختصار عن حديث أ ب و هريره الى أ ن يصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا له ف أ ن ط ل ق و ا فاتي إ ل ى ربي ف أ س ت أ ذ ن عليه فيؤذن لي ف أ ق و ل يا ربي أ م ت ي أ م ت ي فيقال لي يا محمد ارفع ر أ س ك واسمع يسمع لك واشفع واش تشفع وسل واش واش تعطى ف أ ق و ل يا رب أ م ت ي أ م ت ي فيقال لي أ خ ر ج ب أ م ت ك من كان في قلبه مثقال ذ ر ة وفي ر و ا ي ة مثقال خ ر د ل ة من ح ب ة من ايمان ف أ ذ ه ب و أ خ ر ج ه م ف أ ع و د ف أ ق و ل يا رب ي أ م ت ي أ م ت ي فيقال لي يا محمد ارفع ر أ س ك وسل تعطى واشفى تشفى أ خ ر ج من أ م ت ك من كان في قلبه أ د ن ى أ د ن ى أ د ن ى مثقال ذره أ و ح ب ة من إ ي م ا ن ثم قال ثابت فاتينا الحسن, أي الحسن البصري وهو م ت و ا ر ن من الحجاج فقلنا ل و ك ن ت عند اخيك ا م س حدثنا بحديث ا ل ش ف ا ع ة ف ظ ك ر و ا له ا ن ا قد حدثه فقال الحسن أ م ا إ ن ه قد نسي أ و خشي أ ن تتكلوا ف ي ق و ل و ن وما ذلك فقال الحسن لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنه ة و وهو جميعاً من مجتمع、أقله. منذ عشرين عقله سنة فقال وما حدثك فقال حدثني مثلما ح د ث ك ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ع و د في الرابعه ف أ ح م د ربي بتلك المحامد التي فتحها ع ل ي ثم أ ق و ل يا رب أ م ت ي أ م ت ي فيقال ارفع ر أ س ك وسل تعط واشفع تشفع ف أ ق و ل يا ربي ائذن لي فيمن قال لا اله الا الله فيقول عز وجل وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله في ف هذا الحديث حديث أ ن س وكذلك في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة معذره ً حديث أ ن س هنا فقط إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة في أ ه ل الكبائر من الموحدين و أ ن ه صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن دخل النار من امته ممن لم يكن في قلبه الا مثقال ذره من ا ل إ ي م ا ن أ و أ د ن ى أ د ن ى أ د ن ى مثقال ذره من ا ل إ ي م ا ن إ ل ى آ خ ر ما جاء في الحديث من, من التفاوت في درجات ا ل إ ي م ا ن بين الخردله ومثقال الذره من الموحدين الذين ماتوا على ا ل إ س ل ا م وكانوا أ ص ح ا ب كبائر الذنوب فدخلوا النار من ه ذ ه الذنوب فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم و أ ي ض ا في حديث ع ن إ اثبات ا ل ش ف ا ع ة العظمى وان كان الذهبي قد قال ر وكذا أ خ ر ج ا ه البخاري ومسلم <تصفيق> وفيه نوع اختصار كما ترى وانتقال من ذكر ش ف ا ع ة الموقف <تصفيق> إ ل ى ا ل ش ف ا ع ة في اوساط المسلمين أ ي في حديث أ ن س ه ل و وكذلك أ ي ض ا في حديث أ ب ي هريره لو ت أ م ل ت م وتدبرتم بعد أ ن ي أ ت ي الناس إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء من اولي العزم ثم إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم في ان يفصل ما بينهم فيحدث انتقال من هذه ا ل ش ف ا ع ة العظمى ا ل ش ف ا ع ة في اهل الموقف إ ل ى ا ل ش ف ا ع ة إ م ا في أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يدخلوا ا ل ج ن ة أ و ا ل ش ف ا ع ة في ا و س ا ة المسلمين ولا نسكر هل يتم ع ن ي ي أو لا, لا, لا ذكر ه أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ا ل ش ف ا ع ة في اهل الموقف و أ ن الله أ ج ا ب ه إ ل ى هذا فيحدث نوعا تقال وقد ذكر هذا ا ل إ ش ك ا ل ا ن ه بالعز في ش ر ح ه على ا ل ع ق ي د ة ا ل ط ه و ي ة وقال إ ن كل أ ص ح ا ب السنن والمسانيد وكذلك أ ص ح ا ب الصحاح قد ذكروا هذه احاديث الشفاعه نحو أ ن س وحديث أ ب ي هريره بهذا النحو حيث يحدث نوع انتقال كمقال ا ا ل ز ه ب ي بين ا ل ش ف ا ع ة ا ل غ ز ن ة والشفاعات ا ل أ خ ر ى ولا يعني يتم ع ن ي ي ذكر ا ل ش ف ا ع ة في اهل الموقف و إ ن كانت هي بلا شك م ث ب ت ة ب إ ت ي ا ن ه م إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه قال أ ن ا لها و أ ن ه أ ت ى تحت العرش وسجد ولكن لم يتم ذكره لانه س أ ل رباه سبحانه أ ن يشفع في اهل الموقف ف أ ج ا ب ه ولكن يحدث نوع انتقال م في هذه ا ر و ا ا ي ت فيدخل في على ا ل ش ف ا ع ة في العصاه او الشفاعه في أ ه ل ا ل ج ن ة ولكن يعني يرد ع ن ي ي على هذا أ ن إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة في أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يدخلوا ا ل ج ن ة سواء من لا حساب عليهم أ و من بقيه اهل الجنه وكذلك الشفاعة في أصحاب أ ن هذا لا يقضى أ و لا يقضى ت هو ان ي ا ض ى على الله ولكن هذا سنوى اختصار أ و الله أ ع ل م بنا ن ي تم ولم ت أ ت ي ر و ا ي ة تصرف ص ر ا ح ة ببقيت ا ل ش ف ا ع ة أ و ما يتعلق ب ا ل ش ف ا ع ة غ ظ م ا إ ل ا ر و ا ي ة بإستمادع قد ضعف أ ولكن ر ض ه ا ا ك م ة ابن العز الصحاق ولا المسانين أبي في شرحه وهي ليست في ولا في ل شرحه و كما ذكرنا ا ل ش ف ا ع ة والغضب ث ا ب ت ة من هذه ا ل أ ح ا د ي ث وكما قلنا وكما قال ا ل ز ه ب ي و ن حدث نوع اختصار في بعض الروايات ويعني و ي ض ا مما جاء في إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة في أ ه ل الكبائر الحديث الذي أ خ ر ج ه الحاكم المستضرب من حديث جابر رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي ا ي اهل الكبائر من أ م ت ه م وهذا ا ل حديث ا خ ر ج و ايضا أ الترمذي في الجامع وابن ه ا ش ة وابن ح ب ا ن وغيرهم عن طريق زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر رضي الله عنه وقال ابو حافظ الدهابي اسناده صحيح و ي ض ا جاء بنحوه من حديث أ ن س رضي الله عنه وقد صححه ا ل ع ل ا م و ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه بشواهده أو بمجموع طرقه كما في ظلال ا ل ج ن ة في تخريج ا ح د ي ث كتاب ا ل س ن ة ل ابي عاصم وكذلك في صحيح الجامع وفي غيره من كتبه فهذا يعني نص صريح أ ي <تصفيق> ض ا يضم إ ل ى أ ح ا د ي ث الصحيحين في اثبات ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل ا ل ك ب ا ر الصوت واضح ولا فيه ت س م ى زيدا أ ي ض ا من ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على ا ل ش ف ا ع ة في أ ق و ا م يدخلون النار ويعذبون فيها ل ف ت ر ة ما أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله من حديث عمران بن حصين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى الحديث المنيين الجهانب في حديث الجهنميين <تصفيق> وقال فيه يخرج أ ق و ا م من النار فيدخلون ا ل ج ن ة فيسميهم اهل ا ل ج ن ة الجهنميين و أ ي ض ا جاء بنحوه من حديث أ ن س رضي الله عنهما في البخاري أ ي ض ا وكلا الحديثين ت ف ر ّ ض به مع البخاري ا ل مسلم و أ خ ر ج ه م ا في كتاب الرقاق في باب ص ف ة ا ل ج ن ة صفة الجنة في باب صفة الجنة والنار وفي ر و ا ي ة أ ن س أ ن ه قال يخرج قوم من النار يصيبون بها سفع سفع ه و العلامه التي تكون فيهم من عذاب النار فيدخلون ا ل ج ن ة فيسميهم أ ه ل ا ل ج ن ة الجهنميين فهذا أ ي ض ا فيه إ ث ب ا ت خروج أ ق و ا م من النار من أ ص ح ا ب ا ل ك ب ا وأيضا مما يثبت ا ل ش ف ا ع ة في الموحدين من الذين ماتوا على ا ل إ س ل ا م والتوحيد ما أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح ق الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما ظننت أ ن ي س أ ل ن ي عن هذا أ ح د قبلك لم ا علمت من حرصك على الحديث فقال صلى الله عليه وآله وسلم أ س ع د الناس بشفاعتي من قال أ و من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ق د جاء هذا الحديث أ ي ض ا في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د ب ر و ا ي ة أ ت م وفيها أ ن ه قال أ س ع د الناس أ و أ ح ق الناس بشفاعتي من قال لا إله إ ل اله ا ل أو أن من شهد ل الا إ ه إ ل الله يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه فهذا يجل على أ ن المقصود ب ا ل ش ف ا ع ة في من قال لا إ ل ه إ ل ا الله لا يعني هذا من قالها بلسانه فقط ف إ ن ه يقولنا بهذا يدخل في هذا المنافقون فقد ق ا ل و ا ا ن أ ل س ن ت ه م ولكن كفروا بها بقلوبهم ولكن المقصود من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا صادقا من قلبه يصدق قلبه لسانه و يصدق لسانه قلبه و إ ن كان من أ ص ح ا ب الكبائر وان زنى و إ ن سرق كما قال صلى الله عليه و سلم ر غ م أ ن ف أ ب ي ض فهذا أ ي ض ا يبين لنا أ ن ا ل ش ف ا ع ة في المذنبين من أ ص ح ا ب الكبائر هي في من مات على ت و ه ي د فهناك ل ليست ي يعني س ي في في كل في كل م ق ل لا إله إلا الله وإن مات على ل مات ا وإن ش ر فهناك من أ ه ل ا ل ق ب ل ة ممن يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله من يختم لو بسوء ا ل خ ا ت م ة أ ع ا ذ ن ا الله فيموت و ا على الكفر أ و يموت و ا على الشرك فهؤلاء ليسوا من ا ه ل ا ل ش ف ا ع ة كما قال سبحانه وما, وما تنفعهم شفاعه الشافعين هذا فيما يتعلق بالمشركين ممن, ممن ماتوا على الشرك على ك ف ر ان شاء الله تعالى نكمل الحديث عن ا ل ش ف ا ع ة وعن ب ق ي ة ا ل أ ن و ا ع وعن ا ل أ د ل ة التي تتعلق ب ب ق ي ة ا ل أ ن و ا ع في الدرس القادم و ن ب د أ بعد الاذان إ ن شاء الله ب أ و ل درس من شرح كتاب التوحيد وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم